أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف م حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم, لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم كفّر أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا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 أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعضهم ويالعن بعضكم بعض بَعْضُكُمْ وما لكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط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 وَإِنَّهُ فِي لَا خِرَاتِ لَمِنَ الْصَالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ حَدِّ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِن كُم لَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَاتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْقَالُتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ صُرْنِي عَلَى الْقُومِ الْمُفْسِدِينَ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 قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا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 وَرَجُ الْيَوْمَ لَا خِرَ وَلَا تَعْثُوْ فِي لَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخْوَدَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادُوْ وَثَمُودُ وَقَدْ تَبِيَّنَ لَكُم مِنْ نَسَاقِنِهِمْ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء ساب بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلنا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم ومن خسفنا به لرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أوليان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 ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا إلا الكافرون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 اِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَاتِيَنَّهُم وَلَيَاتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها لنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله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 فأحيا به لرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو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 ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أ ولم يرونا جعلنا حرمنا منا ويتخطف الناس من حولهم أف يؤمنون وبنعمة الله يكفر وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ مَا جَاءَ فِي جَهَنَّمَ مَثَلُ الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا